A 부ü extiüms mis다가 tehe jaelimu A võib äid عَلَيْهِمْ chamadoulm السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وما ساءت مصيرا وللله جل ودل السموات والارض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ان الذين يبايعونك ان ما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن ينكث ففانما ينكث على نفسه وَمَن ٱأَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ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 بَلْ غَنِيتُمْ أَلَّيَنْ قَالِد الرُّسُلُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ فَزُيِّنَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَغَنَّاتٌ ظَنًّا ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل كل لن تتبعونا كذلكم قال الله منكم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 يُحَرَّجُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ مَحِلَّهُ وَلَٰؤُلَٰئِكَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مُّصِيبَةٌ مِّنْهُمْ وَغَيْرَ عَلِيمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لو تزيلون عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله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 لا قاد صدق الله رسول المرؤيه بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين امين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 حم ممد الرسول الله والذين معه اشداء وللكفار رحماء بينهم تراهم تراهم ركع سَجَدَيَا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ عَلَىٰ يُضِيءُ وَبِهِ